وإذا القبور قلب ترابها لبعث من فيها من الأموات علمت نفس ما قدمت واخرت عند ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من عمل وما اخرت منه فلم تعمله يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم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 بل أنتم تكذبون بيوم الجزاء فلا تعملون له وإن عليكم لحافظين وإن عليكم ملائكة يحفظون أعمالكم كراما كاتبين كراما عند الله كاتبين يكتبون أعمالكم يعلمون ما تفعلون